مؤسسات أمير الحب روعة في الاستياء. Jadwal fal wal rab rab ilijjadwal jadwal wal rab ¡La بشخص محبوب على بشخص محبوب على ما من شمس <متحدث> <متحدث> <حب> <متحدث> تعذب بروحي على مايا على هم العزيز الهاي الهاي يا إيه يا إيه يا إيه يا إيه يا علي <تصفيق> <تصفيق> <اليمن> من منشده فكر وبالي على اللي يسبب لروحي وبالي وبالي صري تمثلي الخشب يا أبي وبالي لو حتى النار ما تنشي ياب مؤسسة ياب أمير الحب ضوعة بالاختيار إلي أعلم وليدري إلي أعلم إلي أعلم إلي أعلم Will you tell I'm in love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 تعالوا شو هول عيني أنا ما بعت يسني تعالوا شو هول عيني ما بعت يسني بقت بالخدي يا أشيب غريبوا أهل عفوا يلا بعدهم وسلوا يلا मारले रे سے سے Let's show Adrishno, Adrishno, min baalah adaya. Yimsho yai, yimsho yai, al maslamah wa al raya. احلى <تصفيق> ياسر <تصفيق>